فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُقْسِمَ الأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا وَمَا فَجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ وَعْدًا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ انزَلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشننا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يغبطون لا تركموا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسهلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 خَاشِعَتْ لَهُمْ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَتَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبنوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟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 ولا عن ظهورهم ولا هم صرون بل تأتين بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها, فلا يستطيعون ردها ولا هم ولقد استهزئ برسل من قبلك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 ولقد آتَيْنَا موسى وهارون الفرقان وَضِيَاءً وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبذاءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين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 لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 قالوا حرقوه, وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 وَأَيُّ بَأْث نَادَاهُ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُحْرٍ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَدِكْرًا لِلْعَابِدِينَ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 فظن أن قدر علي فنادى في الظلمات الله لا إله إلا أنت فنادى في أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ادنى نادى ربه رب لا تذرني فردا ربه ربي لا تذرني فردا وان خير الوادين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّمَا هُمْ كَانُوا نُسَارِعُونَ فِي الْخِيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوَشَىٰ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين انما هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون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 إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد النكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 وَإِنَّ أَدْرِي أَقْرِيمٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَدَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حَكُمْ بِالْحَقِّ